She won't hold All On the call Uh oh! Ja, ik het graag Oh, <laughs> أنو <تصفيق> Yeah. شركه الرضا شركه دعويه We gaan beginnen Yeah. You No, mm -hmm. Thank you. I <laughs> Uh-huh. on إن خيرات الفسان فبيعي dan die is zon zo كذبت سمود وعيد بالقال فأما तो <laughs> कौन No, <laughs> vaarna in op het kans en waar I oh, am يوم إذن تعرضون لا تخفى I'm walking. دون فينا يبنوا هذه قاموا